مثل الحطب كنت ا ح ت ر ك ラジルテわらわらわらわらわらわらわらわらわらわら あ<音楽> بحرك خ ف و ق بنار الوفا ن ا ا ر ل مني ونار البعاديه قلت لأيامن الحب وصلح تكفير تكفير